قال قد أجيب الدعواتكما فاستقيما ولا تستبعان سبيل الذين لا يعلمون وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأصبهم في العون وجنوده بغياه.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 عصيت قرن وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بجسدك لتكون لمن خلفك آية وانك كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الصيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن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 لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاترين إن الذين حق مَتَاعَلِيهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ